ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان لحوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع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 فإن كان لهم إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد كَانَ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد تُصُونَ توصون بها أو دين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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلت بهن اللاتي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل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 ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فإن كحونه بإذن أهلهن وآتهن أجرهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب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 ولكل جعلنا مواليا من ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كنتم مرضا أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الغرم أو لمستن نساء أو لمستن نساء فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كافر وغفورا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 وكفى به اسما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا الا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أَهْلِهَا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعذكم به إن الله كان سميع بصيرا يا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 وأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟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 فسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتينهم من لدننا أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيما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 مصيرا إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ حِلَتَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَهُمْ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولتأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا فإذا سجدوا فليكونوا من وراء وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُ فَالْيُصَلُ مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ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 ولأ ظلّنهم ولأ منّيّنهم ولأمرنهم فلا يبتّك أذان الأعام ولأمرنهم فلا خَلْقَ خلق الله وما يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسران مبينا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 أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا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 اللتي لا تؤتونهن، اللتي لا تؤتونهن، نما كتب لهن، وترغبون أن تكحهن، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقصط، وما تفعلون من خير، فإن الله كان به علما.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 الذين يترددون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 سَوَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أُنَاءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أُنَاءٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ